من أبعث في ورصة التراؤنية عند في شرح تأييد من الشيخ الإسلام المدنية في موضوع وقلنا ان أن أحد أهل او أو أحد المشككين من أن الاسلام شكك في أمر المطبار والمشيئة <تصفيق> أول سؤال على الشيخ الاسلام المورد هذا السؤال على ثمانية تلاميذ وقد صبق معنا بيان من هذا السؤال من ذلك وفي إن هذا السعي أورد هذا السؤال على طريقة الجبرية الذين أعتقدوا من العرب مجموع مطبور مصير لا يفعل شيئا اختياري ولا في وزتي وليس لو كنت أصمت إنما الله أن فعل العبد خيراً فإن فعل وإن فاد العقشان فاعجب الله على الطور وافذ به، وقلنا هذا اعتقاد أرجام المصفوفة إمام جميل الذي زرع الشر المستطير في عقاقار المصفوفة فأورد هذا الموضوع وهذا السائل هذا السؤال على طريقة الجبرية. الذين استغرق بيان عقيدتهم فقال في هذا السؤال ايعرفوني بني دينكم فحيرتم له باضحى حجتي الى ما قضى وفيكم في بزعمكم وربي الله مني فانه بحيرتي دعاني وسد الباب دوني يقول بها دخولي سمير بينوني قضيتها أن أعتقد أن الله قال لهم وعجوه وعجوه مسيره هذا الذي قاله هو نفس الذي قاله بس قليلا قال ربي بما أغويتنا أنني مجموع وأنني مفور وأنني مسير وما يعلم انه الذي اختار عدم السجود امر بالسجود فلم يستمر اختار عدم السجود اختار المعصيه اختار الرب اختار الانباء ابى واستكفر وكان من الكافرين والذي اختار لان الله سبحانه وتعالى حينما في الانسان قوة يجب ان يكون فإذا اجتمعت من خير ومن شرط ومن شرط ومن ومن شر ومن شر. فعلم شرط سبحانه شرط ومن شرط ومن شرط لم شرط فعصر إبليس رفا ثم ازداد إبليس قرية عنالة وتحدى لأقوالنا لو سلاطات المسق نبضيين إلى آخر ذلك قال تعالى سدلنا مدينة إلى نبوي سمير المين من قضيات تأخذنا ومي ومي اللوحة طجبور وأنه كميشة بمهد لا يستطيع ان ولا يؤخر بينما لو الله الرجل لاطمه على وجه ثم اعتذر له من قتل هل منه هذا الذي يقول انا مزمور وانا مطلوب وانا مصير لو جاء الرجل لاطمه على وجهه ثم قال قل الله يقول بسرعة بسرعة فلسل الله خير الله هل يقوم بسرعة يقول أنت تتهاكي بي أصحب أنت تستغيبين فلماذا يرفض هذا التعامل من الرجل الرجل ويرضر في حق الخارج غارب الله الله قال عام وست الباب كل هل إلى يقول سبيل بينه من قضيتي خضاض ضرالي من ذي أضرار لا على على ما بين المخور إلا بعض الطارح ثم هذا الأمر المصغر يفعل جزء منها من المسلمين يفعل جزءهم فلوس بسنة رجل على كذا والصبي كذا يدفع فلوس عشان يبقى على التفليل طيب ما هذا؟ يدل هذا عليه؟ انه رارب وانه مصرور مصير رارب؟ خلوا فلوس على مكاعدة اذا هو لا تكون هم مصرور مصير مصير انه يريد ان يرمي ان يغتب الملمة؟ على القدر على <تصفيق> يلوم ينمر ويلوم القدر صح ويريد أن يتملص من الدم فهل كان يتملص من الدم لا يستطيع قال قال الله ضلاله وقال القدر قدر بعد أنه الغذب الذي في شكوتي كنت في المقضي يا قوم مراضية ربنا يرضى الشغل من وهل ما ليس أخضار سيدي فقد حبت الظنوني على كشف حي ربنا إن شاء ربنا من ميني ها؟ هل أنا أعزم اتباع المشيئة؟ خلق بين أجرى أن تكوني بي هو الأخير رابع الشعر لحظه خليكم أقول لله أنا لسأ دخلها الصورة المنفذات تسأل عن سبن دوارد عليها أنا أحنا بدول كيف سبقنا لها؟ طرق وهل فبالله أما في في بعض الجواب يقول هذا أسأل بالله يقول سؤال هذا سؤال قالت الميرم بن الدري أنه وجدنا حضنه في مجلس ابن تيميه فلما حضر هذا السؤال اجاب ابن تيميه على الدور في مائه وفاعه وعشرين بيتا بدون اعداد ارتجاما في الحال سؤالك يا هذا سؤال معالجي مخاصم ورب العرش لا يغني فيه يعني كان يسالك هذا ليس وجدنا ابن تيميه لماذا سؤال اعتراض للخلط أتراض عن هذا هو سؤال الله هو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يقع الوحيد مسلم فقال الله أنت لا توجهه أتراضك عليك وعنادك هذا لا يوجه إليك إنما صور سؤال سؤالك هذا معارض مما؟ خاصة من الله عز وجل قال سؤالك إلى هذا كلمه انا ما ترى شيء ما تختير معناه سؤال المعارف سواء كان المنية أو كان مسلم المطلع بالإسلام وإحنا سبقا قلنا أنه لا أحد الصوفية المعتزمة أورد هذا السؤال تشكيكا في, في الدين سؤال بهذا سؤال المعارف مخاصب أو في الأرض أليك السلام والله ذا لبنية هذا سؤال خاصة بالعلا قديما في إبليسه أصد البنية ومن يكون اقتصماً يرجع على أم رأسه هاوياً في الحفيراته معكم الله يا أمام ودلع الله يوم عام لذلك من في الشرق يا أمام صفحة 19 من الشرفة الثانية تابعوا يقول الشيخ أستعبري رحمه الله تعالى بيان الشيخ في أول جواب أن هذا سؤال ربيران إنما سطرت عن رجل معاني مكانبت مخاصم من الله. لأنه من ضغط انتظر يا إخوة التي سبب ذكرها معنا أن الله سبحانه وتعالى لا يسأل أعمال كما طلع على وهم يسألون ذلك عطال لماذا لم يهدها؟ لماذا لم يهدها؟ لماذا لم يعطيها؟ لماذا ابتلها؟ لماذا هذا ضغط؟ ولماذا هذا فقير أنت تتقلم على إيه؟ هذه تقدير الباري سبحانه وتعالى لكن قدرانه يظهر حكمته وقدرته يظهر حكمته وقدرته يقول بين الشرك والجواب ان هذا السؤال والايراد انما صدر عن مراجع اليه معارف مكارم خاص لله فانها هذا السؤال الحقيقة موجهه الى الله اعتراض على الله وانت تعترض على المخلوق لا تعترض على الخالق اذا اعترضت على الخالق فكأنما قصت صفات الخالق على صفات المخلوق ونزلت حكمه الخالق كحكمة المخلوق المخلوق ولا ويسال اما الخالق لا يسال ولم يناقش ليش له الحكمه فلماذا تعترض عليه لا تعترض لا تقص صفات الخالق على الخطبه وتعامل الخالق كما تعامل الخطبه يقول فان هذا السؤال الحقيقي وجه الى الله والسعر قد ورد على رب، واعترض عليه وشعر ان الله ظالم لله ثم قالت اين معتزله في تلك الابيات المشهوره زعم الجعوره والقوم القوميه ان المعاصي من قضايا لو كان حقا ناكلها لما قضى حد الزينه وقطع كف السارق فرض عليهم قالوا فاعلم ذلك قلت ما من خالق غير رجال امنك يخلق الخير والشر يخلق طاع المعصيه يخلق النيل والفطره يخلق العافيه والابتلاء يخلق النصر والخطر ويترك الهزيمه الفسق لله بخلقه السوري لا احد اعترض على هذا من كل ما من خالق غير اله ام جديد قلت فقالوا ما الفعل قبيح المرادون قلت الاراده كلها للسيد ما في اراده الكون تغلب ولا اراده في الكون الله سبحانه وتعالى هالو عزار الطبيح الله له قلت لإرادته لسنين لو لم يرد وكان كان, كان في صدر سبحانه عن أن يعجزه الربين لا أدري التي صدر معه لا فيما ما شاء الله هل تتسأل الإمام في جعل الله عندك واحد بسم مرات واحد مراتب من أربعة. العلم الكتاب المشيئة أو خلصة يوم <تصفيق> عثل بيت الوحيد كتابه، كتابة مولانا أشيئته وخلقه وعيزان وتكويننا ها ماذا بلد لو اعتردنا من الضوء سألوها الأرض لا ينافي الأرض بالأسباب لا ينافي الإيمان المخضر والطلال ولن ياكل اعتراف الله بمشيئه كامله الشريعه فنحن نأخذ بالاسباب ولكن لا نعتمد عليها ولا نرك اليها فان الله تعالى خالق الاسباب والمسببات، وترك الاسباب فهمت الشريعه ونقص بالعقل لو واحد من الناس عنده مرض خطير مسلم ويقال له كتاوة هناك دواء للغرض القلاني وعلاج في المكان القلاني خذه فقل لأني أريد أن اموت تكون عقلت قد عدتك عقل معنا طيب العديد على الأسباب شير كوينت إذا تركوا الأسباب تركوا الأسباب تركوا الشريعه شريع إذا شريع أولا الأسباب خذ اليك جدا نفسك تساقط عليك غطى ذا الجميل انا هنا اسمه حلاج لو ان رغم قال انا اريد الولد كن ولم اتزوج عاقب منين جيل ولد فينبت من, من الله ويخرج من الله والله لكل شيء طويل الله يرد ان نقطه الماء المنيه لو وضعت على حجر ينبت منها صادقا الله كل شيء تضيع لكن الأمر ملاحظة بالإلهي بالإسباب معناه ونجد في واحد مجمع جمزكا وياعزا وكحمل وأذا بس معناه هو يا صح؟ ورحمه ماضي بل أنا قصة رجل حاء فحمل الله البليشة قدير وسألت الأكبر تصل إلى قلويون منها الله وهي هذا بهذا الله هذا أنا بهذا فعل الله الطور هيقول ما مرجع لا والله سبحان الله <تصفيق> الله شوف. هو في في لا ولا من وراها ترطالين وعليه متشمسين الطستالين اشوف وش اللي لنا ما بخلص تعالوا وبره بس هيقول بسم الله قال يا رب بسم الله نفس بيقول وله خرباطه الكلام ده عليكم صوت الباطن على في ترفع صوت على هذا الخوض اذا ذكر القدر فامسكوا يقول النبي عليه الصلاة والسلام وخرج عليه الصلاه والسلام وهم يتجملون في القدر وهذا يقطف عليه استدل به وهذا يقطف عليه استدل به فكانما قطع في وجه من غضب فقد اله ومنه دعوها اذا ذكر القدر فامسك واذا ذكر اصحابه فامسكوا واذا ذكر النجوم فأمسك ما تقول لان القدر سر المكتوب لم يطل عليه بعد انقضمته ولا نبي المرسل الا ما شاء الله معناه واذا انتظم القدر انتظم التوحيد اذا استقام القدر في نفس المكلف استقام التوحيد وعقل التوحيد ها شوفوا القدرين لما خطوا بالباطل في ووقعوا فيه ما وقعوا فيه الجبريل المخضر البطل وقع في ما وقع فيه الأشعار البطل كذلك أفعال العباد مخلوقة لله مخلوقة لله ها. وهي كاسم لله محسن عليها وهم المباشرون, وهم المباشرون لها تضاف إلى الله عياناً لأنه لها والطلب الى المطلوب لا المباشر الفعل لا يحتجب القدر في المصائب كم كم ظن ظن يحتجب القدر في المصائب لا في أنا واحد هذه لله ضرب واحد قدر الله لو يجيب واحد يضرب ولده ويموت وقالوا ما شاء الله ولا يضرب ولا يقبل صح لا ما المصائب كانوا ابتلى في ولدهم فنضرب في مالك صح منقدر إن الله شفعا انا الله وانا لله يعود هذا القبر الله قدر وضينا ونسلم صح لكن لا نعتد على المعصيه من القبر اعنا الله الخالق من كل شيء عارف طيب حتى بتقص اوبنيه ان ربنا حد الجن الجن ايه وانا لا ندري الشر يريد بمرك الار ام اراده ليه ربو واش المصرا الشركه الله سبحانه والشر يوصل المبني لمن هو سبب عيب بين الاراده الشرعيه والتحسان التفريقه بين والاراده الكرونية. الإرادة الشراعية يلزم منها محبه الله للشيخ والإرادة الكونية لا يلزم منها محبة الله للشيخ معا إذا أراد الله شيئا كونا لا بد أن يكون وإذا أراد ماشاءة لا يلزم أن يكون أراد إيمان أن كان؟ حاجة إيمانه أبي لهب أراده مشأل وعانة كان؟ دفكر. اراد ايمان ان يبطئ كان اذا انت ايمان ان يبطئ مجتمعا خلونا نسال بعد سبعين لك فاذا لم يتسرقوا اسئله خارجت خارج نساله لن يسلبوا رقصه لك نرد مراد مراد مراد مراد مراد مراد مراد مراد مراد مراد مراد مراد مراد مراد مراد اجتمعت فيه المرابطات إرادة كونية وإرادة الشرطة مراد الله من معادم مراد الله من معادم مراد ومراد من غيره. خلق جبريل مراد من داته. خلق الشيطان مراد من غيره يبتني بيه الأداء صحيح؟ كان بكتل عز وجل يخلق كل الناس على قلب يجيب إليه ها إيجروا ولا لا لا، يجعلوا قمة رحية المال وعلى الدفل لا لكن الجنة لا نصيق والنرق لا لكن هذا الذي فعل اعمال الذي فعل فعل الجنة باختياري ولا باختياري؟ باختياري. الله اختياره باختياره الله أعطاره مقابل مالذي اختياره جميع مقابل اختياره ها ما أصابك لم يكن أحسن وما أخطأ لم يكن ها، من هو البصر وماذا؟ آه، ما تجلت البصر، دار. دار. لا والمنتشر في البصره كله الخير ولا الشر مجوز ها شامل نعم لا يضاف الشر الى الله تعالى لا لا يضاف الشر الى الله بمتى كان في محضر في من باب التادب وإن كان الشر داخلا في, في جمله صوره وان كان الشر خلال في جملة المقطعيه في جمله المقطع فكانت ذا لا الهراء ما سبلت وها فرط عن عيبه رط عن عيبه وما في الجدار فاراد ربه هي بلغارش الدومة استفزها كذوه نعم هل كل ما وعلينا لا تمشي تقول يا خالق الصراصير يا خالق الخنازير والكلاب والخنازير تحقر على يا خالق الخطأ لمعين وسبيتا عستنا على الله تجيب المشاكل ها؟ حس <تصفيق> يا رب العالمين يا خلط خلق أجمعين يا من يسمعنا ولا ولا نراه معناه وبهذا الطبيب إنه يتبقى تفصل معنا ها هل كل ما يبدي الله يجب علينا ان نرضى عنه؟ أي وعن أحسن سؤال مهم هل كل ما يبدي بالله يجب أن نرضى به فصلنا تفصيل وذلك أي شيء محمد هل. الجواب ايوه اذا كانت مصاريف ومستحق له الرضى صح بنخفضه صار كم أربعة اربعه نعم صار نوعين وشجع وبعد ها بقي شيء كان كفر او لا ها آه آه العقل اللي هدفتُ لها شائر مختار الله أكبر عند عندما السنه الجماعة شائن مختار مبيت ليس مجبور الله ها يلا اكتبوا كتب بس لا يلزم <تصفح> من القدر والكتاب الأزانية أحسن لا يلزم من من القدر والكتاب الأتليع المتابل من شبه وفضاء أحسن الله لا يلزم من أي الله السابق الجر الذي في العباد وقانس لا ينزل منهم مثلاً بمثال هذا مثال ولن مثلاً لأن في المدرسه قال للطلاب أربعة منهم وكانوا خمسين سينجحون عشرة سيرصون في النجاح نفس هذا هل العجب أن لنا أن يقول الأستاذ أن سبب السبب, ولا هم السبب هل نوع من المرون بستاذ؟ طب بستاذ في راضي وفي مرين تجريبها مش بعيد من ذلك ما يعلم ذلك؟ انما بتجريبها ما العرض من هل لهؤلاء لك أن هل يلوم بستاذ محمد؟ يلوم؟ هم اللي التصارم هم اللي التصارم وهم اللي اللي ها؟ ليس لهم يروهم ألبست أخبر الله سبحانه وتعالى أخبر ان ضايف ضايف تدخل الجنه وضايف تدخل النار ضايف الذين حط حطت عليهم كلمة هل لهم الخلو النار هل لهم يروهم أو لا ليه إنه عملوا بعمل الجنة فدخلوه وأما الجنة عملوا بعمل الجنه باختيارهم وعرفتهم وميونهم فيدخلوا بارك وخطمان وكما رأي أن تلو النعم يمكن العلم الأسد لا. العلم الأسد العلم العلم هو العلم نعم إنكسام ما نفسه قد انقر أو قد انقر أصد الانتسامن هاتف الكذا يجيل عن طوارب مجرسية وإبليسية مشكلة اه احسن طارب مخالف تكتب كده قليلوه طارب مخالف مجرسية مشركية إبليسية جميل هم قال احسن الله في خلفي وهو نظام التوحيد لم لم يطلع عليه نامية المزيدة نظام التوحيد شوه النظام؟ العقد الذي يلبس على الدينه لونط اسمه نظام اسمه نظام طلبها الخدمه مقوط الخرزات ثابته طب لو انقطع الخيط فرط الربط ها العدد فيما اشار بدين المقادير وشفت بين الصرف ايها يا استاذنا احسان اللي فيما جرد به المطابخ وجفت منه الصرف او بين الصرف ورثب قيمه لا يسترف يعني مثالا كما يقول ايه القدرية كلها نعم الكسب عند الأشعاري لا حقيقة عنده والفعل لا حقيقة له والفعل الحقيقي هو الله اه يعني عند الأشعار تكون عبد مجبور ولو كسب كيف يكون مجبور ولو كسر هلأ فكلمة لو كسب منهم التمويه والتلبس والتلبس والصواب أن حقيقة العبد عند الأشاعرة مجبور وصيغة ها أيوة بس كي أشمعنى فرقات الإيمان فقط أيوه فرقات الإيمان فقط واحد من تمام الإيمان من تمام الإيمان اثنين من تمام الإيمان لا يمنعكم حتى يمنا من طبق خير وسلب حلو وظلم من الله تعالى وقال جبل النبي عليه الصلاه والسلام وقال دول بالله تعالى ليلته ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره نعم من الله تعالى نعم من الامان من تمام الايمان بالربوبيه ان تؤمن بالقدر لانه فعل الله سبحانه وتعالى والربوبيه بقى معناها عند الربوبيه توحيد الله في هو الرزق المالك المدبر الخلق الملك هذه افعال وصفه و توحيد الالوهيه توحيد الله في افعال العباد انابه خشيه توكل محبه رجاء سجود ركوع افعال العباد لا تصرف نوع لا يصرف نوع من هذا يغير الله ها قد يريد ان يجوز توحيد القوي معناه توحيد الله في افعاله هو التوحيد الغريب توحيد الله في افعال العباد يارب رد الانسان باموره الى ربه ها رب الانسان باموره الى ربه عندك هذا طلب عندك توصلت رد الانسان أموري الى ربك اي قوة ضربه رضو آه من ثمرات بالقدر يعني جميل ماشي اضافه النعم الى واهبها ومنحها آه النعم إلى واهبها ومجدها المطيق وهذا لمن شكر المخلوقين وهذا المخلوقين. لا يشكر شكر المخلوقين ليشكر الله بل تأشكره الناس ها <تصفيق> الخلاص من الشرك واجتناب لأن المشوش قالوا بالأصلين آه الخلاص من الشرك لأن المشركين قالوا أننا مجبورون وأن الله أحباً مننا هذه الأفعال الأعمال والمجوس قالوا الخير والشر يعني ليس بالله وأتبتوا الخالقين خالق خلق خلق خلق, خلق وخالق أخلق الشر الشجاع والإقدام معنا من ثمرات من من قدر القدر الشجاع والإقدام الشجاع والإقدام نعم قوه الايمان من ثمرات إيمان من ثمرات قوه الايمان ها الصبر والاحتساب <تصفيق> ومواجهه الاخطار والصعاب الصبر والاحتساب ومواجهه <تصفيق> الصعاب ها الهدايه واللهدايه <تصفيق> القرب القرب التوكل واليقين والاستسلام لله بكل شيء بكل بقضاء وقدر لا شك ولا ريب ولا ظن لانه يعلم ان الله اصدق الله يخلف عليه نعم عن إخلاص عن إخلاص لا يراغ نعم إحسان وضمن بالله وقوة الرجاء إحسان وضمن الله وقوة الرجاء نعم الخوف من الله والحذر من سوء فاجم الخوف من الله والحذر من سوء فاجم صح؟ أنك لا تدري ماذا يقتل لك بتدري يعني قلقا منزعجا رجي يقضي على كثير من الأمراض المعنوية تدحسن نعم الطلب كلا الجمال والطلب كلا يقضي على كثير من الأمراض حتى الأمراض العصبية أكثر الأمراض العصبية ناشئة عن ضعف الجمال والطلب كلا. الجمال، الجمال هو التفسير. متفش الجمال يرجع له. كحرير العقل ونافورة الحياة وآثاره. الله يطبع الناس اللي في العمل يخص غير الأول ومضى واجب واحد, واحد, واحد منهم. ما. جاءوا خبر إن العملة فاتت بتاعت البلد اللي ساعيتهم إنهاارد والدولار ارتفع كان هاي المدرسة يعطي العملة المحلية كثيرة جداً وووو تالي يوم العجز قاموا الدولار بزيد والعملة ارتفع جن يعني <تصفيق> تبى تعرف الساعة كم يخسر كم كم يجند عودوا من يوم وفينا لأبناء الأشياء فالإيمان بالقضاء القضاء الراحة ومأنينا فيه سكينا فيه ما يعني قاد خسر الينا في جمال. على الله الله هذا خسارة المياه قام المشكلة الأخير الذين عن ما هذا ذلك ها فعلا يوم القيامه ذلك يوم التواضع يوم الخساره الحقيقي ان في الدنيا خسرت الغضب ممكن, خسر ممكن اعوضها عشرة عشرين اعوضها اما في الاخره فتسال الله العافيه والعافيه لا مالك الخوف عندك شيخه من ايوه من ثمرات مالك القطر والقطر الخوف من الله الوجه وجل والقلق الطوابع التطور شنو؟ الإماء الكبرات إماء تطور الله الآيات ها تطور العقل تحريره العقل من الصحراء تحرير العقل, العقل. العقل. العقل. العقل صار من تحرير العقل من الله اكبر تحرير العقل من الخرافات الخطيه نعم السلام من الاعتراض على احكام الله الشرعيه والسلام ترك الاعتراض الجكر والحزم في المنور وفير وسط الزيد أطول الحركه وافضحه مع الوجه عند الاستاذ عبد اسمه يا محمد بسم الله الله اكبر الجد في الامور الجد والحكم لمن بالاسباب الشكر الشكر بالله وباحكامه رضى من؟ الفرح بما قدره الله الفرح بما قدر الله الله عليه في الفرح بما قدر الله الفرح بما قدر الله نعم الاستقامه على منهج الله سواء في, في الشدائد او بالغنى وبالفقر بالرضا وبالرضا عدم الياس من انتصار الحق عدم الياس صح قال الله سبحانه وتعالى وعد لأنه الحق منصور الى قيمسه وجولة مطل ساعة أما دولة حق فايده في الساكن مطلقه مطلقه مطلقه لا، مطلقه مطلقه مطلقه مطلقه مطلقه مطلقه مطلقه مطلقه مطلقه مطلقه مطلقه مطلقه مطلقه حكم مطلقه مطلقه مطلقه عزة في النفس والقناعة، حافظ للروح. عزة النفس والقناعة، صحيح. ها. سكون النفس سكون نفس الجلوس السعي والعمل بما يرضي الله في الحياة. ها. السعي والعمل صحيح، الدعي الدعاء إلى الله نزل بدعوته أمام الكافرين، ونزل بدعوته. الدعي إلى الله لا يخف، الذين بليون سلام الله وشكر له، وشكر نافع الله، ورب بالله, بالله, بالله حسيرة. نحويل المحل إلى منع الله أعلم نحويل المحل إلى منع وكما أقول لكم فوائد المحل من الله الخضر ألا تفعل علماء الرسائل والكتابة منهم من العزق السلام المحل المصري لو كتابت عنوان فوائد المحل والبلايا فوائد المحل والبلايا نعم خلاص؟ ما عاش في مصادر؟ لا يوجد مصادر الذي كانت منكم مجموعة ولو عمد على كل حال المصادر كثيره ومنها هذا كثير الكتاب ومنها هذا الكتاب الصفحة التائية الذي معكم منه مصادر في الصفحة 15 يقول أحسن بارك بارك بين هذا السؤال في الحقيقه توجه الى الله والسجن قد اورده على ربه واعترض عليه انما انت تعترض على المخلوق لا تعترض على الرب المخلوق في نقص معناه الا ان يكون رسولا او حتى كان صحابه رضي الله عنهم لو ارادوا ان النبي عليه الصلاه على والسلام بشيء يسالونه بشيء يسالونه بشيء وإجنال عن أخوات وكان عمر لما كان يوم الحديقية القديم يعني أخوات السلام على ما يعني أخوات الدنيا تكيبيني قال إني رسول الله وقال إني ضياني أتخفت. حتى كان هذا سبحان الله فتح ونزلت الآية إما فتحنا لك الحج مبينا وكان عمر اطول أخوات الله في مبارك يقول عملت لهذا اليوم اعمالا من الطاعات لأنه يعني وقع في نفسه كيف نازل النبي عليه الصلاه والسلام واعترض عليه النبي عليه الصلاه والسلام يوحى اليه معناه ولا تطع الله وما ابرم هذا العقد مع ولا يخطا الا يوحي من المصفى المتعب معناه وفعلا كان كيفك الهدنه هذه في الهدنه في السنوات الهدنه فتحت ها يعني مولد وكان في انتصارات وكان في غزوات ان قريش شغله وسكن سبب هذا الاقتتال على النبي عليه الصلاه والسلام وكان فيه غزوات في غزوات وفي احاديث في هذا السلام حتى جاء العام الثامن عملت لما لقضت قريش ومن حلبها العام فرجع النبي عليه الصلاه والسلام بجيوش الجرار صلى الله عليه فالأصل أنت أعطر على المخلوق أما أصدق أعطر على الأمر بشيء وش لهذا المخلوق مش, مش أصدق لا يسأل عن ما يفعله يمسع له الحكمة تزال سبحانه وطع فكل هنال واعترض عليهم وزعم أن الله تعالى لهم ذاته حيث مقدر عليه والمعاصر أماره كوظ الله من للعبيين وعدبه عنه كل من عاند الله وحوجته ضاحلة من داطلة ضاحلة أي مطلوبة وهو مخصوم المحجور وهذا السؤال من جنس سؤال إبليس حيث قال فابنما اغويتني طب عداما لو سنرفق المستقيم فقال فابنما اغويتني ولم يقل فيما أغويتين وابليس تشوفوا البرايو عليه السلام ثم <تصفيق> قال بإنهم عنوم إلا رب العالمين الذي خلقني هو غير فيه والذي هو يطيبني أستيب وإذا مردت وإذا أمرضني فهو يسير شوف الأدب معه لعباده إناما وحسن الخطاب حسن <تصفيق> الهجاء حسن اكتناع على الله سبحانه وتعالى قال ف... وإذا مردت فهو يسير والذي يَنْيَدُنِي ثُمَّ يَنْيَدُنِي معنا؟ لكن إبليس عمل إذا فَبِيمَا يعني جبلتاني وقهرتاني وأنا مصير وأنا مقهور والدم ليس الآن أراد أني به؟ إن, إن الذنب ويلوم ربهم لا يا عبادي إنما هي أعمالهم أحصيها فمن وجد خيراً؟ لا يحمي ولا، ومن وجد غير ذلك فلا يؤمن إلا نفسه. في صفحة 16 هو الذي غاوياه، يعني الذي اختار والذي احتاط الريوان، واستقبل على الأرض حيفا ورومي سجون بألم، وقال عسجبي لمن خلق الطينة، قال أرأيتك هذا الذي تغنت عليه، لين أخلتني إلى يوم القيامة. لا احتنكتنا ذرياتها وإنها قليلة لا احتنكتنا معنى ها؟ فإن الله والغواية والتسويل فإبليس خاص الله أبداه بالمعصير واستكبر على من واستكبر على أبانك وكل ما انتعصم عن نفسه أو عن غيره من المعصير الله وهو بارد تنم هو من الاصول ولكن اصناف الضربيه ثلاثه هم حق الناس بهذا الوجه فليذهب كل شيء وتدعى قصوم الله يوما عاد الى الاله كلهم بعشر صفر دنيئه سواء له او سعره من افاصم او, أو من لا او ما ربيه يشير الشيخ الى مرور مما على عائشه رضي الله قال سمعت النبي قالت سمعت النبي عليه والسلام على يقول من تكمل بشيء من القدر سئل عنه يوم القيام أي سؤال فقريا وفقريا والذي أعلم أن هذا جزء صحيح هو كما ذكر الشيخ يشمل طوائب القدريه الثلاثة القدريه النفاة الذين هم معتازين الذين نفوا تقدير الله عز وجل والقدريه المجبره الذين هم جبين اتباع الجهل بسلطان الاولون سموا قدريه لماذا لأنهم لهم قدره الله وتقديم الله واثبتوه للقلب ولأنفسهم اثبتوا القدره لانفسهم ومن اثبت الشيء والله الى نفسه حق ان ينسب لو جاء رجل وقال عن أصطيع أن أصنع صبوره من خشب قلنا نجمع صحب لو جاء رجل وقال عن أصطيع أن أصنع سيف قلنا حداد لو جاء رجل وقال عن أصطيع أن أصنع حبائي قلنا حداد أولاك لفق قدرة الله وتقديره وأجبر القدرة في المخلوق فأولى أن يسمو بهذا أليس قدرة. معناه؟ طيب. شوفوا قدرية كبيرة، المجدفيرة. أثبتوا الأسرة الكاملة لبيع زوج ونصف قدرة العرض التي أعطاه الله فيها. تمام؟ وقال هو تلميشه في محب الرياض. وكل ال الايش العروض التي تنظر معناه؟ وكم دعايه اظل بالشيخ الكبير والإسلام قال او النبي عليه الصلاه والسلام قال صل قائما فان لم تستطع فقاعدا وان لم تستطع فعلى جمع اثبت النبي عليه الصلاه والسلام انه كتب قدره ربنا تبارك تعالى قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولا يكلف الله نفسا الا ما اتاها طيب تعالوا نرجع من في صحبه 17 والقدري المشركي ها إذا عندنا ماذا ايه القدريه الوفاء الذين نبعوا القدر والله قدر والقدرة طيب تماما عن الخالق وطاغر للمخلوق وطالب عباده كونه فعله فالمقدريه مجبره ربنا ورض غير المشركين الذين جعلوا ان كل ما يفعلونه من معاصي. وكبان وفراحس وكفريات الله قد رضينا لأنها وطعتهم بسيطة فكل طواب الثلاث خاصه في القدر وخاضوا من الحيب وبعضهم أغلق من بعض وكلهم عن الصلاة ايه؟ ساربون أو ناجبون؟ ناجبون فأما هم الذين يضطفوا عليهم يضطفوا اسم وهم الذين يطلق عليهم يطلق عليهم اكثر العلماء اسم القدريه وهم الذين ورد في الحديث الذي بسند انهم جساء للامه كما ذكر معنا اختلف في تصحيح هذا الحديث الضريح فمن قال التصحيح ومن المعاصرين الشيخ الربان ومن قال بتضعيفه من الشيخ المعلم رحمه الله تعالى وان كان معناه صحيحا يا لكن لا في الصحابة عم على تحاويلة وغيره. مبارك الله به. هنا مبارك الله قالوا على هذا المدى البعض كنا المحتجزين في القت في القب من بغداد وفلك التي في بغداد تقول العباد يأكلون خير الصلاة. والذين في الفصره يقول العباد يخلقون الشر والله يخلق القريه قال فكل قويم ثلاث خاضوا بالقبر خاضوا الايه من منحرفا اما القدريه فهم الذين يطلق على العلماء اسم القدريه والذين ورد بهم الحديث وحقيقه الذهاب ذهبهم انهم يقولون ان افعال العباد وطاعاتهم ومعاصيه لم تدخل تحت قضاء الله واله وقدر فاثباتوا قدره الله على عيال المخلوقات خلق زيدا خلق عمرا خلق مكرا خلق قبيله فلانيه خلق الاطواف الفلانيه الشعوب الفلانيه والمجتمعات الفلانيه لكن افعالهم لم يخلقوا شكر تعالى الله قوله يقولون ان افعالها باب ومعاصيهم ومعاصيهم ولم تدخل تحت قضائنا وقدره فاثباتوا قدره الله على عيال المخلوقات واوصوا فيها خلق للادميين عيونا واذانا ورؤوساً وعنقا وقدمين ورجلين ويدين واعضاء طب الافعال الادله ما دخلتش الافعال تحت قدره الله كلام بطل واستدلوا قولي تبارك تعالى وتبارك الله احسن الخالقين والمراد بالايه احسن المصورين احسن المصورين لان الخلق يطلق ويرد به التصوير يقال للمصورين يوم القيامه احيوا ما تركتم ويقال الشيء يتحول من مرحله الى مرحله من حاله الى اخرى ايضا الخلق مع الاخوان التحويل من شيء موجود الى شيء موجود خلق لكن لا يقال في العدم يكون موجودا الا مضافا لله سبحانه وتعالى لا يقدر على خلق شيء من عدم الى شيء واقعي ملموس مرئي شاهد موجود الا الخلق سبحانه وتعالى لا يقدر على هذا الا الله سبحانه وتعالى اما غير الخالق فلا وليس له لايه دليل ولا مستمسك فتبارك الله عز وجل بالطين معنى اخوان يقول ونبع قدرته على أفعاده المكلفين وقالوا أن الله لم يريدها ولم يشاء منها بل هم الذين أردوها الشعور طيب ونحن من عقيدة نحن من عقيدة السنة الجماعة أن إرادة العباد بعد إرادة الله وليست مستقله ولا سابقة بل هي الدارة لضعف العبد وقوه الخالق المعبود سبحانه وتعالى قالوا وقالوا ان الله لم يريدها ولا شان منه ليه يعني انفرارا من ان يقال كيف خلقها ثم يحاسبهم عليه نعم هو الموجه الخلق المكون ولكن من المباشر الفعل العام فيعاقب على فعله على حركاته على اختياره وميوره على الوقت والله الخلق خلق في العبد شيئين اضافه إضافة كما قلنا وقوة تصدر أفعال عبد من خير وشر من طاع ومعصر من صلاح وفساد وعلى هذا يترتب الثواب قال وقالوا ان الله لم يرجع ولم يشاء منهم من الذين ارادوا ما شاءوها وفعلوها استقلالا بدون مشيئه الله ويشعرون انهم بهذا القول ينزهون الله عنهم لانه لو قدروا المعاصي ثم عتبهم عليها لكانوا ظالما لهم حشر كثيرا ولا لزم من اثبات قدره الله على افعالهم الجر الذي هو باطل الشرق والعقل للعقل للشرق والمختار والمختار وقضى يريد يشاء فعليه فمن عندما اقول ان في بعض الاحاديث ان النبي عليه الصلاه والسلام بين ان الله يعلم اسماء للجنه واسماء ذلك ويعلم اسماء للنار واسماء هذا في كتاب وهذا في كتابه فقالوا فقيم العمل يا رسول الله قال ونعمل فكل ميسر لما قلت له قال كما تقدمت الاشاره اليه ولكن لهم في هذا القول الباطل ردوا نصوصا اليه كثيره من الكتاب والسنه تثبت وتصرح ان جميع افعال اعمال العباد من خير وشر وطاع وعصير وقضائك وقدرك كما اجمع المسلمون انه ما شاء الله كان وما لم يخشع لم يكن وسموا مجوس اهل لأنهم اشهر المدرسه الذين اثبتوا طارق للخير والله وطارق الشطره ابن على زمن المدرسه وانتم تعرفون أن دين المجوس اصله اثبات اصلين النور والظلم ان النور ياتي بالخير الخير تأتي ياتي وهؤلاء قول اهل القدريه اثبتوا ان الله خالق العباد بايمين وعصوبين ايمين يعني دليل وسبب خدواتهم من من الأعضاء ومن الحواس قال ولم يفبطوا ان خاضوا في أفعالهم بعد العباد عن قبل إجدادها ولم يهتدوا إلى ما اهتدى إليه آم السلة من الله كما انه الذي خلقه خلق ما به يفعلون يفعلون ليسوا عن جديد اسمك؟ لا يفعلون يا أحمد لكبوة ذدنية وإرادة قلبية فضول فعال العباد ساطر عن كبوة ذدنية وإرادة قلبية اوجدهما الله في العباد ما نقول قلت لكم قبل ممكن ان تطعطي ولدك هذا والولد أخر بها صح وهذا يقول أنها في, في, في, في عمل الخير وهذا يقول أنها في عمل الشر أنت أعطيك وطارك شحنك أول هنا مئة وهذا أولا مئة خذ أخذ الخير وهذا أخذ المئة مش حاكم إذا أنت أعطيك وطارك ولله المجل العالم الله أعطانك مقومة جميع مقومة اختراف فمن اليومي فمن شعب الله، طيب يقولونا نرجع مرة ثانية هذه كلمة مهمة لذكر الله يا ولم يهتدوا إلى ما اهتد إليه السنة من أن الله كما قال لنا لخطف خاطم طيب من قدرات من قدرات و من قدرات, من من قدرات ثم فعل أفعال متنوعة و طاعة بقدرتهم وإرادتهم اللتين خلقهم الله باتفاق الوسط من حتى هؤلاء القدريه يثبتون ان قدره العباد وارادتهم مخلوقه لهم وحده يعني, يعني القدريه بيقولوا ايه آه الله سبحانه وتعالى خلق في العبد اراده مطلبيه وقوه بدنيه لكن يأتون عند فعل بعض يقولون هي من هذا الجنس يفصلون يفصلون على عباد عن هالتيه ها الحقيقة نستحي من الإيراد الصربية والقوة إيه المدنية. يقولون عند أفعال عباد يقول لا الله الذي خلط الصاحب العباد يقولون خلق العباد الإيراد الصربية قوة مدنية. طب أفعال عباد يقول لأهؤلاء الذين خلقوا طب مثلاً. أنا سنه الجماع يقولون لا هناك إبطال ما دام أن الله خلق في عالم إرادته هي قوة فادنية إذا عنهما تصدر أفعال وحربات ويحاسب عليها من خير ما خير وإن شاء الله شاء الله فهذه المسلمين حتى ولا القذريين بدون أن قدرة الله قدرة العباد إرادتهم مطلوبة من الله وهاي طبعا كان هذا النضال السعدي يقولوا حيدوا نعم مما يضار به، وحيث وضع فعل عباده وإرادته ذاتين صدقهما الله بالعرق ليتمكن مما بكل ما يريده من أقوال عليه وخارج السبب كان خارج المسبب، فالعبد المؤمن عبد الذي يصلي وينه، نعم، ويصوم ويصبر ويحج ويحب ويعمل أعمال بدر بما مكانه الله عطاه مكانه الله نعم بأمره نرجع. فيه بالإرادة التربيه والعلوم قال بما مكن الله أعطاه من قدره واراده تمكن بما من افعال الخير والعقل جاءت فنزل ولم يشر ويصري ويذني ويسرع ويعمل الناس المعاصي بما مكنه الله به واعطاه من قدره واراده من فعل يفعل بما تلك الأفعال والقدرة والرضا نتني أعطاه الله العبد وما خير وما نعمة من الله لكن عبد عاصي الذي وجهه واو فعله إلا عمل الشر فلم يكن له على الله إيه حجة نعم وصلت مبشرين والدين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد وصل فحجة الله قائمة على النبالة عجبة قال. بل لذلك عليه بحجه مجة البالغ نهج الله طريق, طريق. الضيط او ممكن بين الله له طريق الخير وسلك نفسه وسلك بنفسه طريق الشر والقضاء فلا يؤلم من, من بعد ذلك نفسه. فلو نفسك ولا تلم المطايا ومتكمدا فليس لك اعتضار مناهض الطيب يو دينار فلوم نفسك, فلوم نفسك ولا تلو المطايا ها؟ لوم نفسك لا تلو المطايا ومتكبر فليس لك أعطي لا تلو في تلو لا أصلاً ما يريد أن نكون دعي البيع تفعنا تشارك لأنه ليس هذه أصلاً في صحاتي في صحة نسبته الى لم يمسي باين يزيد الله خيرك أحبت 13 طيب نفسه طريقة الشر والطباة فلاة اللي ممنع ومتذكر المين فلاة اللي ممنع فلاة اللي ممنع ومتكودة فلاة اللي ممنع لأن و قدعوا خدعه عن الوجه فمن احتج ذلك على ربه وقال انه قدر عليه المعاصي فلا لهم عليه قيل له هذه حجه افضل الله حيث قال سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا هربنا من شيء كذلك كذب الذين منطقين حتى اغلقوا باسنا قل هل بك من علم فتقول لنا إن تتبعون الضن الظن وإن أنكم لا تفنصون قل فلما يكون جهدوا فلو شاء هذه الآية إخوتي تحت معاني عظيمة وكثيرة وشكسة يستضر في بيانها من قواعد المعاني الله لكي أصدر أموت الله ايوه هكذا تكبره دعني هكذا تكبره نفعه انشاء تقول على الظهور الاسناء يقرأ المجيب فإذا المجيسر تبعنا السماء صباح سبحان الله فارغ السماء تقوله بعد, على أسألو أسألو بعد اللي كان شديد